لا إِنَّ أَحْسَلَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهِ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ